عن أبيه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما مثله أي بنفس المتن السابق الذي رواه المكي بن إبراهيم عن عبد الله بن سعيد ابن أبي هند وكنت ذكرت في مرة سابقة أن الاسناد الثاني الذي رواه البخاري لهذا الحديث معلق وهو الاسناد الذي قال فيه البخاري وقال عباس العنبري عباس العنبري هو عباس ابن عبد العظيم العنبري وهو من اواسط شيوخ البخاري قلت ان هذا الحديث معلق وذكرت تعريف المعلق قبل ذلك وهو ما سقط من مبدأ اسناده راو او اثنان او ثلاثة او الاسناد كله بشرط التوالي حتى يصل الاسناد الى قائل المتن قائل المتن ده سواء كان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم او كان الصحابي او كان التابعي المهم اخر يعني واسطة في الاسناد التي قالت الكلام دي اللي هو, هو آخر إسناد من أعلى إحنا طبعا ذكرنا قبل ذلك أن مبدأ الإسناد دائما, يكون, ايه دائما مبدأ الاسناد يكون من أسفل من عند البخاري وأعلى الإسناد أو آخر الإسناد يكون من عند الصحابي خلاص كده عشان بس ايه يعني ما يحصلش نوع من الارتباك إذا ذكرنا بعض الأنواع الأخرى التي تشبه الحديث المعلق سألني كثيرون ولا شك أن هذا السؤال يتردد في أذهان كثيرين ممن لم يسالوه أو ممن لم يستطيع الوصول إلي الحديث المعلق الذي سقط من مبدأ إسناده راون أو أكثر ضعيف لأن المعلق داء ضد الاتصال الحديث الصحيح له شروط خمسة له شروط خمسة أنا كنت الحقيقة أكتبها لكن إيه يعني ما خطر ببالي أن أكتبها فأنا أذكرها ويريت الإخوة الذين أو الذين يتابعونني يكتبون شروط الحديث الصحيح لا يحكم على حديث بالصحة إلا إذا استوفى شروطا خمسة قبل ما تقول الكلمة البسيطة السهلة دي إسناده صحيح لازم يبذل الباحث مجهودا كبيرا مضنيا حتى يحكم على الحديث بالصحة لازم يتوفر في الإسناد خمسة شروط الشرط الأول اتصال السند ده الشرط الأول الشرط الثاني عدالة الرواة الشرط الثالث ضبط الرواه الشرط الرابع عدم الشذوذ الشرط الخامس عدم العلة يبقى عندي اتصال السند عدالة الرواه ضبط الرواه عدم الشذوذ عدم العلة انا عارف الكلام ده مبهم بالنسبة لكثيرين لكن مع الوقت ان شاء الله هنوضح المسألة دي العلماء بقى جمعوا الشروط الخمسه دي في جملة لما يسأل أي إنسان اذكر لي شروط الحديث الصحيح يقول الآتي الذي ذكره العلماء هو ما اتصل سنده ما اتصل سنده أي اتصال السنده أو شرط بنقل العدل الضابط العدله أدعال ذه الرواه الضابط اللي هو ضبط الرواه عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علّة إبا تعريف الحديث صحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه أي إلى منتهى الإسناد ومنتهى الإسناد لا يشتغط أن يكون مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بل إلى منتهاه سواء كان منتهى الإسناد هو الرسول عليه الصلاة والسلام او كان الصحابي رضي الله عنه او كان التابعي الى منتهى الاسناده خلاص سواء كان مرفوعا او مقطوعا او موقوفا هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله الى منتهى من غير شذوذ ولا علا ده من ناحية لي تعريف الحديث الصحيح السيوطي رحمه الله عرف الحديث ده في الالفية بتاعته الالفية دي عبارة عن شعر ذكر فيه علم الحديث كله يقول السيطب أي حد الصحيح مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله ولم يكن شذن ولا معلل أدي تعرف حديث صحيح حد الصحيح مسند بوصله أدي اتصال السنة ده. بنقل عدل عدل تروى ضابط ضبط تروى عن مثله ولم يكن شذن ولا معللا أي لا يكون شاذا ولا يكون معللا خلينا في أول شرط اللي هو يعنينا في هذه الحلقة أو يعنينا في هذا الكلام أنا يعني بدأت سخن قوي وبعلم المصطلح بس إيه يعني ببتدي على طول وانت نشاط وانت نشيط ومقبل يعني على الحلقة أو ما تديك الحاجة الصعبة وبعدين في الآخر خالص قبل ما تكل وتمل مني أو ما تديك شوية إيه حاجات تتعلق بالمتن يعني احنا قلنا الشروط خمسة احنا هنسيب لأربعة هنأكل أول شرط الواتصال الايه اتصال السند طب الحديث المعلق حديث المعلق احنا قلنا يسقط منه راوه في الأول يبقى الاسناد بقى متصل ولا بقى منقطع يبقى الاسناد صار منقطعا طب ازاي بقى يبقى صحيح البخاري اللي العلماء يقولون هو صح وكلام بعد كتاب الله واللي كل احاديث صحيح البخاري صحيحه ازاي بقى يبقى في حديث معلق والحديث المعلق يكون ضعيفا يبقى على كده الناس اللي بتدعي ان صحيح البخاري فيه احاديث ضعيفه عندهم حق بعلى مقتضى التعريف اللي احنا قلناه فالإمام البخاري لماذا يعلق اولا ليه بيجيب ليه بيعلق الحديث وايه انواع التعاليق في الصحيح وهل التعاليق المودة في البخاري ضعيفة دي تلات أسئلة إحنا إن شاء الله نجاو عنها النهاردة ويبقى ده هي دي حصة المصطلح النهاردة زي ما قلت لكم يعني في كل مرة سأذكر شيئا من القاعدة لأننا لو حبيت أتكلم عن حديث المعلق وأستوفي الحديث المعلق ممكن أخذ حل أو حلقتين وثلاثة وحنقل بها من أولها الأخيرة مصطلح ودي طبعا مسألة تعتبر إيه ثقيلة بالنسبة لكثير من الناس وإن كانوا الحمد لله المكالمات التي تأتيني والرسائل التي تأتيني تبشر بخير كبير وإن الجماهير مقبلة على علم الحديث يعني في امرأة من أرحامي اللي هم بصمجي بصمجيات يعني عرفوش أي حاجة في أي حاجة مبسوطة جدا بعلم الحديث وتقول لي أنا فهمتي عن الحديث المعلق فأنا بعتبر يعني الـ الـ هذه المرأة من أرحامي أعتبرها مقياسا لكل الناس لأن آخر حاجة كنت تخطر على بالي أن هذه المرأة وأمثالها من هما منهمش أي علاقة بعلم الحديث ممكن تفهم حاجة في علم الحديث فالحمد لله رب العالمين على ما وفق وسدد فإحنا ما عندنا ثلاث أسئلة هو هنتكلم بس الحل المرة دي بقى هنتكلم عن المعلق عند البخاري قبل كده اتكلمنا عن المعلق عموما عن تعريف المعلق بصفة عام هنتكلم عن الحديث المعلق عند الإمام البخاري وده برضو مفتاح من مفاتيح فهم كتاب صحيح البخاري رحمة الله عليه الإمام البخاري أولاً لماذا يعلق؟ لماذا يحذف بعض الاسناد؟ وأنواع الحذف عند البخاري شكلها إيه؟ الأول نجاوب لماذا يعلق البخاري؟ الإمام البخاري رحمه الله إذا علق فإنما يعلق إما عن شيوخه وإما عن شيوخ شيوخه وإما عن شيوخ شيوخ شيوخه وإما عن التابعين وإما عن الصحابة وأحيانا يحزف الصحابة الحافظ ابن حجر العسقلاني إمام الحديث في زمانه وحافظ القرن في هذا الوقت له كتاب اسمه تغليق التعليق تغليق التعليق طيب احنا بقى هيا نبص على السبوره عشان نفهم يعني ايه تغليق التعليق دلوقتي احنا عندنا دا سند اهو البخاري اهو وبعدين الوسطة دي محذوفه عند البخاري ويروي البخاري الحديث معلقا عن الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة روى بهذا الاسناد المعلق عدة أحاديث هنذكر بعضها الآن احنا مثلنا بقى لكل طبقة من طبقات الاسناد بالمسافة دي دي مغلقة ولا لا مغلقة ولا زيك أنا, أنا يعني مخطط عليها ومسودها عشان تبان. يعني مغلقة يعني يعني مليان يعني فيها راوي الطبقة دي الحتة دي فيها ابو هريرة ودي فيها الاعرج ودي فيها جعفر ابن الربيع ودي فيها الليث ابن سعد خلاص وحطيت قبلها نفس العمود ده بس ابيض من جوه ابيض من جوه ليه لاننا لو حذفنا قد البخاري شيخ البخاري مش موجود كده حذفناه خلاص هيتبقى الليث بن سعد اهو جعفر بن ربيعه الاعرج ابو هريره اللي هنحذفه يبقى اسمنا بيضنا مكانه بيضنا ايه مكانه حذفنا بقى الليث بن سعد بيضنا مكانه اهو بقى مكانه ابيض طب حذفنا جعفر بن ربيعه برضو بيضنا مكانه اهو تمام حذفنا الاعرج من الاسناد ما احنا بنقول الحديث المعلق ان احنا نقول نقعد نحذف ايه من اول الاسناد نحذف الوسطه شيخ البخاري ونفضل نحذف نحذف نحذف كل ما نحذف رأوه حنضيض مكانها وده الأعرض يبقى ده الاسناد ده معلق ولا لا؟ معلق وممكن نحذف كمان ذكر الصحابي يبقى كده الاسناد ما فيش إسناده يبقى البخار هيقول ايه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام؟ الحفظ من حجر جاء على المعلقات دي اللي هي, اللي هي البياضات دي فغلقها غلقها يعني ايه يعني اما رجع الرواه تاني اما جايبهم تاني غلقها يعني ملاها كده تمام يبقى احنا كده ده اسمه اسمه ايه اسمه بيضه. فغلق الحافظ غلق المسافات البيضاء اللي هي الحذف ده كله غلقه فصار الاسناد ايه صار الاسناد مذكورا بعد ان لم يكن مذكورا اهو ده كله اسمه معلق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طب فين الاسناد هو الحديث ما طرش كده في الهوا وجالك لازم فيه وساائط الوسائط إيه اللي هي دي قال لك إيه غلقنا هذا هذه البياضات كلها مرة أخرى وهذا التغليق معناه ان احنا رجعنا الإسناد والتغليق اللي انت شايفه اللي أنا مظلل عليه بالايه بال بال تمام الحفظ من حجر العسقلاني لو كتب اسمه تغليق التعليق كل معلقات البخاري التي حذف البخاري جزءا من الإسناد سواء كان عن شيخه أو كان عن شيخ شيخه فصاعدا الحفظ الحجر جاب الأسانيد اللي البخاري حذفه مما يدل على ان الأسانيد موجودة طب لماذا يعلق البخاري البخاري اسم الكتاب بتاعه إيه اسمه الجامع الصحيح المختصر المختصر فالبخاري أراد ان لا يعظم حجم الكتاب لأن كل معلقات البخاري لو وصلها البخاري لجاء منها مجلد على الأقل لأن البخاري المواضع التي علق فيها 1341 موضعا في الصحيح 1341 موضعا بخلاف مسلم مسلم المعلقات في صحيح مسلم 14 موضعا فقط قد تزيد موضعا أو موضعين يعني أقصى معلقات أقصى رقم لمعلقات مسلم 16 مثلا 16 موضعا فقط البخاري واحد 1341 موضعا علق البخاري فيه المتون أو علق الأسانيد فعلشان البخاري بقى يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان حيطول الكتاب فأراد البخاري أن يعظم حجم الكتاب فجاء على المعلقات فجاء على هذه الموابع واختصر بعض إسنادها وطبعا في أسباب أخرى جعلت البخاري يعلق بس أنا مش عايز أحط كل الأسباب مرة واحدة عشان أنت ما تنساش أو ما تزهقش مني لكن في كل مرة إذا كانت مناسبة لأنه حيمر بينا في هذا الكتاب معلقات كثيرة للبخاري فكل ما يجي معلق نذكر بالحديث المعلق ونضيف معلومة جديدة يبقى أنت كده ايه؟ لم تمل وفي نفس الوقت ايه؟ نستطيع أن احنا نستوعب كل ما يقال بالحديث المعلم البخاري إما يعلق عن شيخه زي الحديث اللي نشرحه بنشرحه الوقت حديث نعمتاني مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ روى الحديث اولا بإسناد الموصول إسناد الموصول قال حدثنا المكي ابن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن سعيد بن بنهند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس الحديث بعد الإسناد الموصول ده قال وقال عباس العنبري وإحنا وإنا عباس ده من إيه من أواصي شيوخ البخاري واحد يقول لي طيب يعني كان إيه اللي هيجرا يعني طالما أنت بتقول لي البخاري ومرضاش يعني يذكر الأسانيد عشان ما ي... حجم الكتاب ما يكبرش طب ده عباس العمبري يعني بص على اللوحة عباس العمبري ده ده شيخ البخاري كان هيحصل ايه يعني لو البخاري شال كلمة قال وقال حدثنا ايه اللي يحصل الكتاب يعني ما هو كلمة ما كان كلمة وده ينقض الكلام اللي انت بتقوله من شوية ان البخاري انما يعلق عشان ما, يح... ما يكبرش حجم الكتاب فكان ايه هيحصل يعني قال شلها وحط حدثنا ما زادش حاجه فهمنا بقى القصه بتاعت القصة بتاع شيوخ البخاري لماذا يعلق انا جبت ثلاث اسانيد الحقيقة اهو على سبيل المثال يعني الاسناد الاولاني اللي هو اسناد الحديث اللي احنا بنشرحه وقال عباس بن عمبري حدثنا صفوان بن عيسى عن عبد الله بن سعيد عن ابيه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما الحديث الثاني الإمام البخاري رحمة الله عليه رواه في ثلاث مواضع روا كتاب الزكاة وروا في كتاب صفة إبليس وروا في كتاب فضائل القرآن اللي هو وقال عثمان بن الهيثم أبو عمر ثنا عوف ابن أبي جميلة الأعرابي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة وساق حديث الجني تعرفين حديث الجني؟ اللي هو إيه اللي حديث أبي هريرة لما قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر الصدقة بزكاة رمضان يعني وبعدين الزكاة كلها كانت مجتمعة في مكان وقال لأبو هريرة احرص, احرص الزكاة دي فبينما أبو هريرة تقضي الله عنه وجالس بالليل لقى واحد كده بتسحب من وراء التمر يعني وعمال يحث التمر في حجره بيملح حجره بالتمر فأبو هريرة مسكه وقال له إيه لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد له من البلاء والفاقة والحاجة وأنا فقير ومحتاج وعندي عيال والكلام ده فرق له قلب أبي هريرة ورحمه فإيه تركه بعد ما أخذ عليه العودة والموافق لماذا يعمل العملات تانية لما أصبح أبو هريرة رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل صاحبك البارحة يا أبا هريرة قال رسول الله شكى حادث حاجة شديدة وأعيال وفقرا وأقسم أنه لن يعود قال كذبك وسيعود في المرة في الليلة التانية برضو أبو هريرة رضي الله عنه جال فإذا بإيه الرجل برضو بتسحب وعملين ومطف الحجر وبتاعه والكلام ده ما سكبه فبرضو شكى حاجة عياله وفقرا شديدا والكلام ده وبتاعه وأقسم أنه لن يعود فرحمه أبو هريرة وتركه يمضي فلما أصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم له يا أبا هريرة ما فعل صاحبك البارحة قال رسول الله شكى حاجة عياله وأقسم أنه لن يعود قال كذا بكأيه وسيعود في الليلة التالتة أبو هريرة رآه إيه برضو إيه أتى على الجرين اللي هو الجرن يعني اللي فيه البداء وعمل يحسد ثمرة في حجري قال له بقى المرضي لن أدعك أبدا تمر ولا أرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ألا أعلمك شيئا وتتركني قال بلا قال إذا إيه أويت إلى فراشك فقرأت الكرسي فإنك إذا قرأتها لبيزل عليك من الله حارس حتى تصبح فاغتبط أبو هريرة رضي الله عنه بهذه الفائدة وإيه وترك هذا الرجل يمضي فلما أصبح أبو هريرة رضي الله عنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل صاحبك البارحة يا أبا هريرة قال رسول الله قال لي كذا وكذا وكذا فقال عليه الصلاة والسلام يا أبا هريرة صدقك وهو كذوب يعني هو صدقك في, في هذه المسألة لكن هو أصلا كذاب. أتدري من تكلم منذ ستاة يا أبا هريرة؟ ذاك شيطان ده الحديث ده لماذا البخاري رواه في ثلاثة مواضع من صحيح رواه في كتاب الذكاء ورواه في كتاب صفة إبليس ورواه في كتاب فضائل القرآن في, في المواضع الثلاثة البخاري يقول فيها وقال عثمان ابن الهيثم أبو عمرو حدثنا عوف النبي جميل الاعرابي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة زي ما قلت لكم كده الموضوع الثالث اللي أنا اخترته لكم برضو عشان أبينه قال إيه البخاري فيه قال وقال هشام بن عمار حدثنا طبعا سندي اختصار حدثنا عند المحدثين ها يعني برضو إيه نظام اختزال كده عشان إيه برضو يقلل الحبر ويقلل الوقت والورق والكلام وقال هشام بن عمار حدثنا صدقته بن خالد عن عبد الرحمن بن يزيد ده ابن جابر يعني ثنا عطية بن قيس عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك أو أبي عامر الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق إيه؟ وساق الحديث المشهور في تحريم الموسيقى ها؟ تحريم الموسيقى اللي هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر الحر والفرج يعني أسمه الزنا الحرة والخمرة والمعازف ال ال الشيوخ ال ال التلاتة دول اللي البخاري علق عنهم دول من مشايخ البخاري عباس العنبري من مشايخ البخاري عثمان بن هيثم من مشايخ البخاري هشام بن عمار من مشايخ البخاري ألا طم البخاري بدل زي ما قلت لكم بدل ما قال قال قال قال, قال تمائيل حدثنا حدثنا حدثنا ويبقى الاسناد موصول ونخلص من القصه دي فلماذا يعلق البخاري عن شيوخه اه يعلق البخاري عن شيوخه لثلاثه اسباب خلي بالك من الكلام الغالي ده علشان الجماعه الجهله اللي ما يعرفوش حتى يقراوا اسناد في صحيح البخاري وعملين يعترضوا كده بالصدر والدفع بالصدر ولكن البخاري في حيث موضوعة والبخاري في حيث مكذوبة ما يعرفش يقرا إسناد ولا مت فضلا عن انه يفهم يعني أنا بقى ابين لكم بقى كل مرة أبين لكم مفتاح نديكم مفتاح مفتاح البخاري البخاري إذا علق الإسناد عن شيوخه يعلق لثلاثة أسباب السبب الأول إما أنه لم يسمعه من شيخه وإما أنه سمعه من شيخه وشك فيه وإما أنه سمعه من شيخه في المذاكرة فما أحب أن يسوقه مساق الأصل كأنه جالس في مجلس تحديد وشيخه يقول حدثنا فلان عن فلان وهو بيترقى عن شيخه لا ده هم قاعد مع شيخه وعملين يتذاكروا بيتناظروا يعني فشيخه ممكن إيه شيخه ممكن يقول له هذا الحديث فيأخذ البخاري منه في المذاكرة مش أخذوا في حلقة التحديث لا يبقى البخاري إذا علق عن شيوخه يعلق لسبب الأسباب دي إما يكون ما سمعوش من الشيخه وإما يكون سمعه وشك أسمعه أم لا فاحترز ولم يجزم بلفظة السماع حدثنا وإما أن يكون سمعاه منه في في المذاكرة طبعا الجماعة اللي هما درسين حديث ممكن يقول في الحتة الأولى أنا سأقورد بس الاعتراض بس مش هجاوب عليه لأن جوابني عليها هناك الحلقة كلها والناس هتزهق مني لكن انا إيه هقوله هقول الـ الـ الـ الاعتراض اللي ممكن يورده بعض الذين فهمونا في علم الحديث وحجاوب عنه إن شاء الله في الحلقة القادمة إن أحيانا الله عز وجل وجمعني بكم بإذن الله تعالى يقول لك إذا كان البخاري لم يسمع هذا من شيخه ورواه عنه يبقى مدلس يبقى مدلس فهل انت بتتهم البخاري بالتدليس اقول لك لا وحاش البخاري صح التدليس لا يقدح في الراوي انما ما في الرواية ها خلي بالك لأن ساعات يجي مثلا امام كبير يقول ولك مدلس زي الحسن البصري من العلماء يقول الحسن بصر مدلس يقول لك الحسن البصري الزاهد العابد ده الإمام الورع التقي مدلس فنقول لك التدليس يقدح في الرواية ولا يقدح في الراوي خلي بالك من المسألة دي فنقول لك لا البخاري مش مدلس ودي إن شاء الله حنجاوب عنها فيما بعد بس مش عايز أكثر يعني في الحص المصطلح عندي لأن احنا خدنا تقريبا قرابة نص ساعة في المصطلح فأنا قدامي بتاع إيه كمان خمس دقائق أو عشر دقائق بالكثير خالص وحناء اللي شاء الله على اللي على الكلام المفهوم يعني يبقى البخاري رحمة الله عليه مش قصة ده حدثنا مش قصة ده إيه شيل قاله واكتب حدثنا لا يبقى هذا النوع من معلقات البخاري مش داخل في الكلام اللي أنا قلته اللي هو ايه أراد البخاري أن لا يعظم حجم الكتاب لا إنما اللي داخل في الكلام بتاعي السند اللي تحت ده الإسناد ده اللي هو بقولي البخاري طبعا البخاري روى بهذا الإسناد المعلق أكتر من يعني موضع فيه الصحيح. أنا اخترت لكم موضعين يعني جمع على بالي كده وأنا بكتب الصبورة دي البخاري بقول الحديث ده البخاري رأى شوف في كم موضع في كتاب الزكاة وكتاب البيوع وكتاب الكفالة والاستقراض واللقطة والشروط والاستئذان يبقى روى البخاري هذا 1-2-3-4-5-6-7 روى البخاري هذا الحديث في سبعة مواضع من صحيحه لان كل موضع البخاري يورد الحديث ده فيه فيه فائدة فقهية تختلف عن الفائدة التين الحديث ده هو البخاري يقول وقال الليث الليث ده ابن سعد المصري إمام المصريين كما كان مالك رحمه الله إمام المدينة قال حدثني جعفر بن ربيعة عن الأعرج والاعرج ده إيه لخب وإسمه عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه وساق بهذا الحديث بهذا الاسناد حديث الإيه الخشبة صاحب الخشبة والحديث ده أعتقد أن كثيرين منكم يعرفونه لكن لا بأس أن أذكره يعني به سريعا وهو الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تسلف رجل من رجل ألف دينار فقال أتني بشهيد قال كفى بالله شهيدا أتني بكفيل قال كفى بالله كفيلا قال صدقت ودى له دينار على موعد معلوم يعني تسد الدين ده في الموعد الفلان الرجل اللي أخد الدين أخذ الدين وقعد تاجر في البحر والكلام ده ربنا عز وجل ربحه وكسب المهم جاء أوقع الموعد المعلوم علشان خاطر يسد الدين وكان بين الدائن والمدين بحر في هذا اليوم هبت ريح العاصف والأمواج بقت زي الجبال والتعلق الراجل واقف معاه الفلوس عايز يروح يقضي دينه ومش راقي مركب يركب فيه الراجل صاحب الدين واقف على الشط الثاني مستني صاحبه على حسب ما اتفقوا المهم ايه ما عرفوش يوصلوا لبعض الراجل المدين اللي معاه الفلوس طب يعمل ايه حيساء به الظن ده بدأنا قلت له كافة بالله كفيلة لو انا بروحتلش في المقعد هيقول كلني ضحك علي فالمهم تفتق ذهنه عن شيء إيماني محط جاب خشبة نقر الخشبة عامل فهو نقرة كده جاب سره بألف دينار وكتب فيها خطابا منه إلى صاحبه وقال له أنه حاولت أنه أنا أوصلك بس ما لقيتش ولا سفينة فأنا استودعت هذا المال الذي جعلته كفيلة أنا وكيل وفعلا حطت السره في الخشبة ومسمر الخشبة دي ونظر إلى السماء وقال رب جعلتك كفيل فأوصل هذا الدين إلى صاحبه وقذف به بالخشبات في البحر البحر بلع الخشبة لكن إيه الفضل الخشبة ماشية ماشية ماشية لحد ما وقفت قدام صاحبنا صاحب الدين اللي واقف على الشط التاني ينتظر لما يأس بقى أنه صاحبه يجي لأ خشبة بتلعب قدامه في الماء فقال لك عن يعني لا مال ولا, ولا, ولا خشبة أخدت الدف بيها فلما أخدها الوم لهم هاتو الشكوش الشاكوش هاتوا الأدوم ضربها ضربتين كده وإذا بصرة إيه تنزل فتح الصرة لأ الألف دينار ووجد إيه كتابا منه من صاحبه إليه إن أنا حاولت أجيه لك وتاعه ده معرفت كل ده وصاحب الدين مستني مركب عشان يرأي مركب يركب يود الدين لصاحبه لأنه ما ينفعش إنه هو يقول له والله بعتلك الفلوس في الماء ومعرفش السمك القرش قالها ولا لا لا ما ينفعش إيه قضاء الديون إيه بالنظام أخذ ألف دينار أخرى لا مركب اول مركب تبتدي تمشي بقى بعد ما هدات الرياح والامواج بقت يعني طيبة وتمام ركب الايه السفينه وذهب الى صاحبه فقال والله هذا اول مركب اجده اتفضل ادي الايه دينار بتاعتك ما قالوش بقى رميت خشب وما خشباش والكلام ده المهم فقال له صاحبه هل أرسلت الي شيئا قال أقول لك هذا اول مركب مردش يقول له برضو لأنه هو تصرف تصرفا إيمانيا فحب إذا كانت ضاعت وبلعها لأيه الموج تبقى حاجة بينه بالربنا فقال هل أسألت إليه قال هذا أول مركب فقال له الرجل اذهب راشدا أو ارجع راشدا فقد أدى عنك وكيلك سبحانه وتعالى في صاحب نحبان يقول أبو هرية تضي الله عنه فلقد رايتنا نتمار تتعالى أصواتنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما آمنوا من صاحبه أيوما أشد إيمانا من صاحبه يعني الذي قذف بالخشفة البحث وجعل الله شهيدا وكيلا ولا الذي لم يجحد المال وقال له لا أنا ما صلنش حاجة وخش حاجة هي دي بهذا الاسناد روى البخاري رحمه الله تعالى هذا الإيه هذا الحديث الاسناد الثاني أو الحديث الثاني اللي البخاري روى به روى يعني الاسنادا بهذا الاسناد ها اللي هو روى البخاري في كتاب العمل في الصلاة وروى برضو حديث برضو الليث ابن سعد عن جعفر بن ربيع عن العرض يعني بهرويرة وذكر قصة جريج طبعا قصة جريج المشاول اللي عارفينها كلها كلكم عارفينها يا جريج أجبني وبتعو والحدو تدي هل البخاري أدرك الليث ابن سعد لا طبعا ما أدرك الليث ابن سعد إنما يروي عن الليث بواسطة البخاري له شيوخ وصلوه إلى الليث عندك مثلا عبد الله بن صالح كاتب الليث نفسه عندنا آدم بن أبي إياس عبد أحمد بن عبد الله بن يونس عندنا القتيبة ابن سعيد عندنا عمرو بن الخالد الحراني ها وعندنا ناس ايه آخرون يحيى بن عبد الله بن وكير مثلا كل دول من مشايخ البخاري ومن تلامزة الليث يعني البخاري عشان يصل للليث مرة يقول حدث عبد الله بن يوسف التنيسي مثلا وهو يروي عن التنيسي كثيرا أكتر واحد يمكن وصل البخاري إلى الليث بن سعد هو عبد الله بن نسي بتن وعندنا قتيب بن سعيد أبو رجاء البغلامي وعندنا عمرو بن خالد البخاري يقول عن أي واحد حدثني عمر بن خالد حدثنا الليث حدثنا عبد الله بن نسي تن حدثنا الليث حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا الليث إذن البخاري يصل إلى الليث براوة واحد لأ شيخه يعني فالبخاري لم يدرك الليث فمثل هذا أو ممكن البخاري يعمل حاجة كمان يعني بص هنا على اللوح قادي البخاري أهو ده الاسناد اللي أنا بمثلك به قادي البخاري قادي شيخ البخاري أنا عمل على استفهام إشارة إلى سقوط شيخ البخاري أهو قادي أهو. شيخ البخاري شلناه فيبقى البخاري بينه وبين الليس واسطة ده اسمه معلق أهو زي ما احنا اتفقنا في تعريف المعلق خلاص هنحذف ده كده البخاري أحيانا يقول وقال جعفر بن ربيع يبقى حذف. واسطة واثنين وسعت يشيل جعفر ولا قال الأعرض وشعت يشيل الأعرض يقول لك قال أبو هريرة طيب البخاري معروف أنه له إسناد من هنا أبي هريرة فهو لو قعد كل معلق 1341 موضع علق في البخاري حدثنا فلان عن فلان عن فلان زي مرتلك على الأقل حيجي مجلد يبقى الحامل ولل في التعليق ليس عن شيوخه لأن شيوخ البخاري إحنا قلنا البحث في شيوخ البخاري لا في غير شيوخ البخاري شيوخ شيوخه فصاعدا ان هو البخاري لماذا يعلق حتى لا يعظم حجم الايه حجم الكتاب طيب نرجع للسؤال البخاري اتفخنا ان الحديث المعلق ضعيف ليه لان ايه لان فيه قادح في اول شرط من شروط الصحة وهو اتصال السند الحديث المعلق مش متصل السند يبقى ده المفترض ان انا اقول ضعيف اقول لك لا لان الاسناد معروف الاسناد معروف ونحن نعلم ان البخاري هو الذي حذف الاسناد عمدا يبقى انت علشان تعرف الاسناد ده اصلا ضعيف ولا مش ضعيف ما تجيش تقول لي محذوف منه واسطه لان احنا عارفين الواسطه يعني حديث مثلا حديث نرجع لللوحه اهو الحديث ده هو لحديث اللي هو حديث جريج اللي هو بيقال الليث حدثنا جعفر من الوري عن الارض عن هريرة البخاري في, في حديث عفوا حديث الـ الـ الخشبة الخشبة حديث صحيح يعني البخاري قال في كتاب البيوع حدثني عبد الله بن صالح قال حدثني الليث فموصوله عند البخاري وهنا في الحديث برضو جريج الإسماعيلي أبو بكر إسماعيلي رحمه الله في كتاب المستقرد وصل هذا الحديث عن علي عن عاصم بن علي شيخ البخاري قال من طريق عاصم بن علي قال حدثنا اللي. يبقى كل معلقات البخاري موصولة خارج البخاري ولذلك كتاب تغليق التعليق للحفظ من حجر قصد به أن يرد على هذه الفرية أي حد يتصور ان عشان الإسناد محذوف مش موجود يبقى ضعيف لا وصل كل هذه المعلقات بالأسانيد كتاب تغليق التعريف منشور الكتاب ده في خمسة مجلدات الحافظ بن حجر رحمة الله تعالى عليه هفترض هفترض ان فعلا الوسطة مش موجود يبقى البخاري في حديث ضعيفة اقولك نرجع لعنوان الكتاب عنوان الكتاب بيقول ايه الجامع الصحيح المسند المسند يبقى كل حديث لو أنت عايز تحاكم البخاري ها تحاكمه في الأحاديث المسندة فقط اوعى تحاكمه في الأحاديث المعلقة لأن الحديث المعلق ليس من شرط الكتاب لأنه هو اشترط وقال لك ايه المسند يبقى ما يسأل البخاري عنه ونقعد نناقشه فيه ما أورده بإسناده المتصل أما ما لم يورده بإسناد المتصل فليس من موضوع الكتاب عشان كده أنا قلت قبل كده وأذكر لما يكون البخاري روى الحديث بص فوق هنا حديث اللي احنا بنشرحه وقال عباس العنبري لو انت حبيت تخرج الرواية دي البخاري اوعى تقول رواه البخاري وتسكت بل لابد أن تقول رواه البخاري معلقا <تصفيق> يبقى الحديث المعلقة لازم توصفها وانت بتخرج لان عند العلماء لو قلت رواه البخاري وسكت يعني رواه البخاري مسندا في حين انه رواه معلقا فالعلماء يقول لك انت غلطان في التخريج لان المعلقات بتاع البخاري مش هي صحيح البخاري صحيح البخاري الاحاديث المسنده اللي قال فيه حدثني فلان عن فلان عن فلان موصولة من أول البخاري إلى منتهى الإسناد إنما المعلقات ليست من شرط البخاري فلو فرضنا إن في حديث معلق ضعيف الإسناد فعلا فما يجيش واحد يقول البخاري في أحاديث ضعيفة ليه لأن المعلقات ليست من شرط إيه ليست من شرط البخاري أنا بعتذر حي لأن المادة أنا عارف إنها يابسة شوية بس أنا بحاول بقدر المستطاع إن أنا اخففها شوية وأنا يعني عذري أو الذي يعني بهذا ما لمسته الحمد لله تبارك وتعالى من إقبال ومن فهم لهذا العلم الجليل وزي ما قلت لك كل ما تنتبه معايا الدنيا هتفتح معاك وبعدين أنت لو فاتك مني ثلاث دقايق ممكن تلاقي كلامي مش مفهوم لأن كلامي متركب على بعضه فيما يتعلق بعلم الأصول عن اصول الحديث أو لو تكلمنا مثلا في علم وصول الفقه زي ما إن شاء الله سنو برضو نذكر بعض القواعد لما نيجي على المتن ونحاول أن احنا نفسر بعض المتون المتنافرة اللي شكلها بيعرض بعضها يعني لما نحب نجمع بينها هنحاول بقدر مستطاع أن احنا برضو نبسط المسألة ونيسرها إن شاء الله تعالى نرجع بقى للكلام على متن الحديث ذكرت في المرة الماضية أنني حاولت أن أذكر بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي فيها اغتنام العمر وتكثير الحسنات بقدر المستطاع وحاولت أن أرتب يعني هذه الأحاديث على بعض أبواب الفقه علشان تكون أيسر في الحفظ وفي التذكر فكنت ذكرت في المرة الماضية شيئا من عن الصلاة وعن أهمية الصلاة وكيف تكثر من الحسنات بالعمل القليل وسنذكر اليوم إن شاء الله بعض النصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فيها اغتنام العمر زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت وأذكر برضو لمن لم يسمع وليتذكر الناس عشان يبقى الكلامنا موصول أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا دارجا يقول له يا رسول الله ما أحب العمل إلى الله ما أحب العمل إلى الله ليه؟ لأن إذا حصل تزاحم في الأعمال الفاضلة تختار العمل اللي يديك حسنات اكثر وبعدين قد الإنسان يقدر على عمل من البر ولا يقدر على عمل آخر يعني مثلا الصيام صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مثلا قال من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار سبعين خندقا فده أجر عظيم جدا يوم واحد يباعد بينك وبين النار سبعين خندقا ده يغري كثيرين بالصيام طب في واحد ضعيف نحيف جلده على عظم ما يعرفش يصوم إذا صام يأغموا للصلاة على عكزين مثلا ده, ده لازم يفاضل بقى ده لابد أن يفاضل لما يصوم هيعمل ايه ممكن يفضل نايم طول النهار لا عارف يصلي ولا عارف يرى القرآن ولا عارف يعمل حسنات طب ما ده كله أعمال كثيرة فاضلة في مقابل عمل فاضل لا في الحالة اللي زي دي لك اترك الصيام واعمل الأكثر الصحابة كانوا بيعملوا كده وقد طبق هذا أحد الصحابة الكبار من الطبقة الأولى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وقد روى هذا الاسناد الطبراني في معجمه الكبير باسناد صحيح أن عبد الله بن مسعود ما كان يصوم إلا لماما لماما. فين وفين على ما يصوم. ليه؟ قال اني أضعف عن الصيام والصلاة وقراءة القرآن أحب إلي أشوف ده رجل بقى رباه النبي عليه الصلاة والسلام العمر قصيرة قليلة عايز يستثمر أكبر قدر من الحسنات فيشوف انا احط الصيام في مقابل الصلاة وقراءة القرآن والأمر بمعروفة ناع المنكر ومساعدة الملهوف مثلا. او الجري على الولاد قوت الولاد والعمل اللي الواحد بيعمل عشان يطعم هذه الأفواه الجائعة لما حط 3 4 خمس أعمال دول في مقابل الصيام لا أهل الفقه وأهل النظر لا يضيعون كل هذا من أجل الصيام الصيام خير صحيح بس كل واحدة من دي قد تضاهي الصيام وقد تغلب على الصيام كمان زي الصلاة يعني شوف الرسول العسلام يقوله كما في حديث أبي ذر الذي رواه مسلم في صحيحه قال عليه صلات السلام يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة السلامة اللي هي المفاصل وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الإنسان 360 مفصلا 360 مفصل في جسم البني آدم ينبغي أن تبذل صدقه كل يوم عن كل مفصل من دول تخيل بقى لو مفصل وقف حياتك يبقى شكلها ايه يعني الاصابع دي كلها مفاصلة تخيل بقى هذا الاصبع مثلا او هذا الاصبع او ذاك بقى كده حاجة واحدة كده او المفصل كلها وقفت كده حياتك توقف او هذا المفصل يوقف او المفصل ده يوقف اي حاجة من دي فهذا حتى تشكر الله تبارك وتعالى انك انت لما بتصحى من النوم بتحرك ايديك ورجليك الحمد لله يبقى لازم فيه لازم تدفع تدفع صدقة في انسان بينام يقوم مشلول ما يتحركش انت كونك تقوم وتتحرك دي عبارة عن ملايين الجنيهات مختزنة في هذه الصحة لو اي عضو من هذه الاعضاء اصابه عطب وانت من اصحاب الملايين ستبذل هذه الملايين لترجع هذا العصب أو ترجع هذا المفصل مرة أخرى طب 360 مفصلا في الجسم مطلوب تبذل صدقة شوف رسول عليه الصلاة والسلام قال لك إيه حاجة بسيطة خالص. بس عايز واحد يقض منتبه مش مغفل ناس الدنيا خالص وناس ناس الذكر يعني والكلام ده ومشغول بالدنيا شوف رسول عليه الصلاة والسلام بقول إيه بقى بيقول كل تسبيحه صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وهتعتعد شوف آخر الحديث الجميل ده هو بيقول النبي صلى الله عليه وسلم في ايه ويجزيك عن كل ذلك لو انت بقى لا سبحت ولا حمد ولا هللت ولا كبرت ولا امرت بمعروف ولا نهيت عن منكر يكفيك عن كل ذلك يجزيك عن كل ذلك ركعتان او ركعه الضحى يعني الواحد لو صلى ركعتي الضحى يجزيه عن كل ذلك طيب صلاة الضحى تبتديها امتى ونهايتها امتى صلاة الضحى تبدأ بعد شروق الشمس بنحو ثلث الساعة ما الشمس ايه ترتفع بقدر الرمح في السماء وكده ترسل بقى شعيتها وتبان كده تلت ساعة مثلا في الحدود دي يعني تبتدي صلاة الايه صلاة الضحى من ركعتين لثمان ركعات إلى قبل الظهر بنحو ساعة ربع أو نصف ساعة قبل الزوال لأن الصلاة في هذا الوقت ممنوعة لحد ما يؤذن الظهر يبقى عندك من الساعة من بعد الشروق من تلت ساعة إلى نصف ساعة إلى قبل صلاة الظهر من ساعة ربع إلى نصف الساعة فيه صلاة بعض العلماء قال إنها صلاة الضحى وقال اخرون لا ليست هي الضحى إنما هي صلاة مخصوصة اسمها صلاة الأوابين صلاة الأوابين حديثها أيضا رواه الإمام مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال الفصيل اللي هو ابن الناقة الذي فصل عنها يعني إيه ما عادش بيرضع لبن هاي زي البني آدم كده ربين عز وجل قال وحمله وفصاله أي عن ثدي أمه ثلاثون شهرا يبقى الولد لما يفصل اسمه فصيل لأنه فصل ال القعود الصغير والجمل الصغير يعني اللي كان بيرضع لبن وبعد ينفصل عن أمه ده اسمه ايه اسمه فصيل جمع فصال الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول ايه صلاهت الاوابين يعني متى موعدها قال لك حين ترمض الفصال ترمض دي ماخوذه من الرمضاء وهي شده الحر الصحراء دي اللي هي عباره عن رمل لما الشمس ترسل اشععتها القويه الى الأرض بتبقى الارض كانها كتله من اللهب يعني ما فيش حد يقدر يحط ايده على الرمل في هذا الوقت البعير الصغير ده اللي لسه مفصول عن امه الخف بتاعه طري. مش زي أبوه الجمل الكبير خفه مات خفه مات من كتر ما ايه ما ماشي عليه وتحمل عليه ويفضل ماشي عليه الخف ده مات انما الفصيل الصغير ده الخف بتاعه لسه حي فيقوم لما يمشي على الرمل السخن ما يستحملش يقوم يقعد يتنطط وهو بيمشي ما يعرفش يمشي يا ابوه كده ابوه بقى ايه متمكن يمشي كده ايه واخد راحته في الماشي ما بيتكويش ليه مات الخف من ازفا انما الفصيل ده لسه فمش عارف يقف على الرمل السخن يقعد يتنطط يتنطط وهو ايه وبينشي طيب الشمس بقى لما بتسخن الرمل لدرجة ان الفصيل ده ما يعرفش يمشي بسبات على الرمل بل يقعد يقفز كده على الرمل بيكون في حدود الساعة كم مثلا حنقول مثلا في حدود الساعة تسعة عشرة من تسعة العشر اهي دي صلاة الاوابين في الوقت ده طيب ليه؟ لماذا سميت صلاة الاوابين والوقت ده ليه هو فاضل قال لك لانه في هذا الوقت يكون أغلب الناس منشغلين بالمعاش كل الناس في الشغل فقل من يثبت لله عبادة في هذا الوقت يبقى أنا ممكن اصلي بقى صلاة الضحى إذا استطعت وقدرت في مثل هذا الوقت علشان إذا كانت هي صلاة الاوابين إذا كانت الضحى هي الأوابين على قول بعض العلماء هتكون بقى في وقت فاضل واذا ما كانتش هي الضحى يبقى انا برضه ادركته وقتا فاضلا على قول ايضا بعض اهل العلم فشوف يعني كل مفصل من المفاصل مطلوب تسبيحه مطلوب صدقه تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله تعمل 360 وستين تسبيحه تلتميه وستين تهليله اديت ما عليك طب ما عملش الكلام ده يبقى ركعتان من الضحى تجزياني عن كل ذلك ما اختصاره للعمر اهو يبقى الإنسان اليقظ الإنسان المنتبه ده هو يستفيد بالمسألة دي كذلك مثلا قراءة القرآن الرسول عليه الصلاه والسلام يقول من قرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن كله. المرة اللي فاتت قلت لكم برضو عنوان وسبته لحد ما يجي موضعه علشان اشرحه لكم السؤال لو ان رجلا قرأ القرآن من اول الفاتحة الى سورة الناس قرأ المائة وأربعتاشر سورة دول، وهي ال ال ال ال ال المائة وأربعتاشر سورة دول فيها 6600 وكسر. يبقى من قرأ القرآن ما بين الدفتين يستوي مع من قرأ القرآن، من قرأ كل واحد ثلاث مرات؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم بيوله، من قرأ هو الله أحد؟ ثلاث مرات كانما قرأ القران كله طب ما في حديث تاني انت ممكن يعمل لك اشكال في ذهنك وهو قول عليه الصلاه والسلام كما في حديث ابن مسعود وغيره اقراوا القران فانكم تؤجرون بتلاوته لا اقول لكم الف لام م حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف فانت لو قلت بسم الله الرحمن الرحيم أدي وتسعين حسنة لو قرأت القرآن من أوله إلى آخره هتطلع بألوف من الحسنات لو قرأت قل هو الله أحد بقدر الحروف كل حرف تخلق لك حسنة يبقى استوى الطرفان لا طبعا ما استوى اللي قرأ القرآن من أوله إلى آخره أفضل ممن قرأ قل هو الله وعه ثلاث مرات طيب كده فسر لنا اللغز ده بقى إزاي بقى من قرأ القرآن من قرأ قل هو الله وعه ثلاث مرات كأنما قرأ القرآن كله مع إنه لا يستوي مع من قرأ القرآن كله فعلا ادي كمان مثالين عشان لما اشرح الدنيا تبان الرسول عليه الصلاه والسلام قال كما عند تلميذي من حديث انس من حديث انس بن مالك وحسنه قال عليه الصلاه والسلام من صلى الغداه في جماعه صلى ايه صلاه الفجر يعني في جماعه ثم جلس يذكر الله تبارك وتعالى حتى تشرق الشمس فصلى ركعتين كان له اجر حجه وعمره تامتين تامتين تامتين طب واحد قعد بعد صلاه الصبح وعمل المساله دي خد اجر حجه هل يستوي هذا مع رجل انفق الالوف من الاموال وذهب إلى المشاعر هناك وغاب خمسة أيام يحج الشمس بقى والبتاع والزحام والطواف والرجم والبتاع والكلام ده وبعدين رجع يستوي هذا الذي جلس وصلى ركعتين قصة دي كلها ما خدتش منه ساعه زمن مع رجل أنفق هذه الألوف المؤلفة من الأموال سواء كان في حج أو عمره والحج طبعا أعظم وأكثر مشقة على الإنسان والضخامتين مش ساعة دول ممكن يستووا ما هو ده راح خد أجر حجة لما راح أنفق وده اللي قاعد صلى ركعتين خد أجر حجة وعمره كمان تامتين يعني مش نقص منهم حاجة تامتين متين تام الاثنين الحديث بيقول له يستا بيقول لو اجر حجه وعمره ما ان انت شايف بهذا العرض الذي اعرضه علي ان لا ما استاوش مع بعض طيب ناخد كمان مثال ثالث واخير يعني قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان واتبعه بست من شوال فكانما صام الدهر كله طيب يعني صام 36 يوم هل يستوي هذا مع رجل صام الدهر كله ما عدا يومي العيد ما نصيام الدهر على رأي كثير من أهل العلم جائز أن يصوم السنة كلها وطبعا لأنه, صام لأنه أفطر يومي العيد يبقى ما صامش الدهر كله لما يتحقق فيه أنه صام الدهر كله أو السنة كاملة طالما فطر يومين فرجل السنه لو هي 365 وستين يوم او اكثر يعني شيل يومين تلتميه وستين يوم رجل صام 360 وستين يوما يستوى مع رجل صام 36 وثلاثين يوما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه فكانما صام ليه الدهره كله طبعا واضح ان لا ما يستوواش ايه بقى حل اللغز ده حل اللغز ده في حاجه أهل العلم يصفونها بكلمتين يقول لك الجزاء والإجزاء احفظ بقى كلمتين دول الجزاء والإجزاء قال لك الإجزاء ده أي القيام بالعمل يسقطه عنك أجزاءك فعلك طيب لو أن رجلا وقف في الصلاة هو اللي عمله قال الله أكبر وبعدين قرأ الفاتحة ولا حرف واخد باله من القراءة مش فاكر اي حاجه هو لسانه بيتحرك لكن قلبه بعيد تمام البعد وبعدين زي الحركات الرياضيه نزل وطلع وركع وسجد فقط وبعدين ام يسلم ده بقى اجزاته صلاته ولا هي باطله فيلزمه الاعاده لا أجزأته صلاته طالما توضأ استقبل القبلة أتى بالأركان والشرائط ها الواجبات أجزأته صلاته اجزاته بمعنى إيه؟ أي لا يلزمه أن يعيد العمل يبقى نقول له إيه اجزاتك صلاتك طيب النبي عليه الصلاة والسلام يقول رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش هذا الصنف من الناس نلزمه باعاده اليوم لا لان الرسول عليه الصلاة والسلام ما تكلم عن الاجزاء إنما تكلم عن الجزاء الرجل اللي واقف يصلي ما خدش باله من صلاته بالكلية نقول أجزأته صلاته ولكن ليس له جزاء ها؟ يبقى الاجزاء متعلق بالعمل والجزاء متعلق بثواب العمل خلاص نيجي بقى على قوله الله أحد تساوي ثلاث مرات تساوي القرآن كله ده في باب الجزاء ولا الاجزاء لا ده في باب الجزاء اللي هو الثواب ها مش الاجزاء يعني لو واحد قرأ كل واحد ثلاث مرات يجزئه ذلك عن قراءه المصحف كله لا لا يجزئه هو في الاخر اسمه قرأ سوره واحده ثلاث مرات لكن ما فيش حد يقول اللي قرأ قله والله واحد كأنما قرأ البقر والعمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف وانت ماشي لحد آخر مصف لا يبقى الرجل الذي قرأ القرآن من أوله إلى آخره اجزاه ذلك أما الذي قرأ قوله والله ثلاث مرات فده داخل في باب الجزاء وليس في باب الاجزاء. كده تحلت المشكلة ويبقى ما فيش ليس هناك تنافر بين الايه تنافر بين النصوص لان انا بقول الكلام ده ليه لان بعض الذين لم يدرسوا اصول العلماء ييجي على الاحاديث يقولك ده بيعارض ده يبقى ده مش عاجبني ده يروح ويا يفضل او الاثنين يسقطوا وما اسهل ان يقول الجاهل كذب او ان هذا لا وجه له او ان ده ملوش معنى ما اسهل ان يقول الانسان ذلك وما أصعب أن يجد أصلا يوفق به بين حديثين معنى في حديث ومعنى في حديث آخر وده باب عظيم كبير في أصول الفقه اسمه باب التعارض والترجيح النصوص المتعارضة دي التي ظاهرها التعارض هل يترى متعارضة صد رد كده ولا ممكن أجمع بينها وبين أخ... أه... أه... أه... أه... النصوص الأخرى بوجه من وجوه الجمع المعتبرة بنص ثالث مثلا أو بمعرفة سبب هذا النص لماذا قيل هذا محمول على الخصوص لصاحبه بس ده ولا محمول على عموم الأمة كل دي حاجات العلماء في باب التعرض والترجيح ده ذكروا مئة وجه من وجوه الجمع مئة وجه وواحد عشان أبقى ايه يعني جبتها بالضبط مئة وجه وواحد إذا الأصل الوجه الأول ما نفعش في التوفيق بين النصين يبقى التاني ما كانش التاني يبقى التالتا الرابعة التال المية المية وواحد فقل لي بالله عليك هل هناك نصان صحيحان لا يلتقيان من مئة وجه واحد طبعا هذا مستحيل لازم يكون في نص غلط في نص وهم أو كذب أو خطأ لكن يستحيل يكون نصان صحيحان عند اهل العلم ويتعارضان من مئة وجه وواحد احنا ما شفناش دي خالص ما رايناها حتى الان فيبقى إذن احنا وفقنا ما بين بقى الـ الـ ما بين الجزاء وما بين الاجزاء تمام يبقى كده ايه الدنيا ايه اتظبطت معانا نأخذ مثلا في الذكر ما احنا عملي عايزين نستثمر اعمارنا ونشوف الاعمال اللي تدينا الثواب الاكثر والثواب الاربح في صحيح مسلم من حديث جويرية بنت الحارث رضي الله عنها ام المؤمنين انها جلست تذكر الله تبارك وتعالى أه بعد صلاة الصبح فرسول عليه الصلاة والسلام خرج من عندها وهي جالسة تذكر الله تبارك وتعالى وبعدين رجع إليها وقد تعالى النهار فلما رجع لأهل السيء جالسة في مكانها ويتذكر الله تبارك وتعالى فسألها يعني أنت على هذه الجلسة وهذه القعدة منذ خرجت قعدت تذكري الله منذ خرجت فقالت اجل يا رسول الله فقال لها عليسه السلام لقد قلت بعدك كلمه تزن كل ما قلت يا شوف أعدى من بعد صلاه الصبح حتى تعالى النهار ادي ساعتين مثلا وادي ثلاث ساعات تذكر الله تبارك وتعالى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لها أنا لما خرج قلت كلمة واحدة بعدك تزن كل ما قلت أنت طيب ده إحنا في أمس الحاجة لبعرفة هذه الكلمة عشان برضو إيه تغنينا عن كثير من هذا الوقت لان ممكن الكلمة دي أفضل أقولها على مدار الثلاث ساعات يعني إذا كان مثلا جويريه رضي الله عنها ذكرت الله عز وجل مثلا في المدة دي ألف مرة يبقى الجملة الرسول عليه الصلاة والسلام قالها حتيبقى تساوي ألف مرة وزيادة ده في المرة الواحده فلو انت قلتها مرتين حتجيب ألفين مرة وزيادة فتصور بقى لو انت قاعد ثلاث ساعات تقول الجملة دي ما ده تكثير العمر هو تكثير العمر وطبعا لا أحد على الإطلاق يعلم ما يحب الله عز وجل ويرضى عنه من الكلم الا النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> عشان كده انا بقول لك لا تترك الاذكار النبويه ساعات واحد كده يعجبه دعاء الصالحين يوم يقعد يلم دعاء الصالحين من الكتب ويقعد يقوله طب انا عايز اسال سؤال يعني هو الصالح ده برغم ان الدعاء جميل يعني لكن من أدراك أن هذا الكلام هو أحب الكلام إلى الله طالما نحن بنقول في أول الكلام عايزين أحب مش عايزين حبيب طالما المسألة مسألة استثمار عمر لا الأحب أنا أقدمه على الحبيب لأن الأحب أعلى فطالما المسألة كذلك لو واحد قال مثلا إيه يا رب نجحني هذا كلام جميل حلو لكن ممكن يبقى فيه جملة تغني عن هذا المعنى بس في كلام النبي عليه الصلاة والسلام فلو أنت قلتها ضمنت مئة بالمئة أن هذا الكلام حبيب إلى الله أو هو أحب الكلام إلى الله لأن اللي قاله مين الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول صلى الله عليه وسلم لا يتخير من الكلام إلا ما هو الأحب إلى الله عز وجل أنت ضمنت ب إنك أنت لا تخرج عن الأذكار النبوية، أنك لم تقل إلا أحب الكلام إلى الله تعالى، لأنه إي مذكور على لساني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى الكلمة اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قالها لجويرية بنت الحارث، قال لها إن ده أفضل لو وزنت بكل الكلام اللي تقولتي لو وزنتون هي إيه؟ سبحان الله وبحمده عدد خلقه. ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ما سبتش ذرة في هذا الكون السطر ده لم يترك ذرة في هذا الكون اعود انت سبح هتسبح عدد رمال البحار لا طبعا مش هتسبح عدد رمال البحار هتسبح عدد كواكب السماء لا شوف الرسول عليه السلام اشرح لك الذكر ده عشان اعرفك الجمال الذكر سبحان الله وبحمده اي اقول سبحان الله وبحمده بالعدد الاتي بالعدد الاتي انا هخرج اقول حديث كده وهرجع تاني فيه برضو استثمار مثل كثير من الثواب بكلمة واحدة وهذا الحديث رواه الإمام النسائي في السنن الكبرى في كتاب العلم بسند صحيح أن رجلا أتى زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه فسأله عن مسألة فقال له زيد عليك بأبي هريرة فساله الرجل لما فحكى له الحكايه الاتيه قال بينما انا وابو هريره ورجل ثالث كنا جلوسا في المسجد قعدنا مع بعض فقلنا ليدعو كل واحد ويؤمن الاخرين هم ثلاثه واحد يدعو والاثنين يامنه والتاني يدعو والاثنين يامنه والتالت يدعو ليه والاثنين يامنه فبدأ زيد بن ثابت ودعا ما شاء الله أن يدعو وهم الاثنين يقولوا إيه؟ آمين. الصحابي الثاني دعا ما شاء الله أن يدعو والاثنين آمنوا إيه؟ على دعائه. جدر على أبي هريرة رضي الله عنه فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج عليهم فسكتوا. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم إيه؟ عودوا إلى ما كنتم فيه كنت إيه؟ قالوا يا رسول الله احنا اتفقنا واحد يدعو والاثنين يأمنوا قال طب خلاص ايه ادعو وأنا اؤمن معكم فأبو هريرة اختصر الموضوع قال اللهم إني أسألك ما سألك صاحباي شوف بقى كل واحد بيدعباله وديه ها وأسألك علما لا ينسى فزود ديت يبقى بكلمة أسألك ما سألك صاحبي يبقى هي يعني أغناه عن ان يعد ربع ساعة يدعي لكنه زاد قال وأسألك علما لا ينسى فقال زيد والآخر يا رسول الله ونحن نسأل الله علما لا ينسى فقال عليه الصلاة والسلام سبقكما بها هذا الغلام الدوسي فصار حفظ, حفظ العلم من خصائص أبي هريرة جماعة الغلمان الصبيان اللي عملين يسبوا أبا هريرة ها؟ نحن نقذف بهذه النصوص في وجوه هؤلاء هذا مما تفرد به أبو هريرة والإسناد صحيح كالمسمار في الساج وصححه أئمة الحديث الذين عليهم المعول وطبعا في حديث أخرى في حق أبي هريرة تدل على اختصاصه بذلك في الصحيحين وغيرهما طيب في دعاء زي كده انت ممكن تدعوه لو الدنيا زحم عليك مش أو مش حافظ أدعية كثير في دعاء علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأستعيذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم دي ثابت حاجة كل خير سأله النبي صلى الله عليه وسلم رب العالمين لو أنت حبيت تجيبه حتلاقي دفاتر وكل شر استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم ستجدوه كذلك أو كلمتين أو جملتين لخصوا لك كل الأذكار يبقى انت لو حصل عندك زحمة ومشغول انتش فاضي لا تخلي المسألة بأن, بأن تدعو الدعاء الجامع اختار الدعاء الجامع زي الدعاء اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله وعلمه جويرية بنت الحارث رضي الله عنها وعلمه الأمة ايضا قال سبحان الله وبحمده عدد خلقه يعني كأنني أقول إنني أسبح الله عز وجل كم التسبيح الذي أنويه أنا عدد خلقه أنت تعرف خلق ربنا كم من الإنس والجن والطير والحشرات والهوام والكواكب والبحار والرمال والجبال وده كلها مخلوقات لله عز وجل كانما اقول انا اسبح الله بعدد ما خلق ودي مساله غير مطاقه ولا مستطاع انت جبتها بكلمه لما تبعت الرسول صلى الله عليه وسلم عدد خلق ورضا نفسه حد يعرف يوزن رضا الله عز وجل ورضا نفسه وزنه عرشه تحارف العرش ده ايه قال صلى الله عليه وسلم السماوات السبع والارضون السبع بجانب العرش كحلقة في فلاه فلاه يعني في صحراء صحراء دي التي لا منتهى لآخرها السماوات السبع والارضون السبع بجانب العرش كحلقة ها؟ حلقة في فلاه شاسعة الاطراف. يبقى العرش ده ايه بقى؟ الذي امتدح الله عز وجل نفسه بأنه استوى عليه الرحمن على العرش استوى على وارتفع تبارك وتعالى معلش أنا هخرج خارج كده وارجع تاني بس عشان أبين لك عظمة الصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام لما مات سعد بن معاذ قال اهتز العرش لموت سعد العرش اللي أنا لسه بوصفه لك هو والذي لا يعلم كنهاه إلا الله تبارك وتعالى من العظمة والجلال هذا العرش العظيم يهتز لموت عبد يمشي على الأرض بقدمين كم وزن هذا العبد لما العرش الرحمن يهتز لعبد يمشي على الأرض بقدمين فسبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلاه وهذا فرد من هذه الأمة المجيدة العظيمة هنا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول سبحان الله وحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات طب مداد الكلمات بقى ايه قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي بعض علماء البيان أظهروا هنا بديعة من البدائع قال لك كلمة كلمة كلمة يعني لها جمعان جمع قلة وجمع كثرة جمع القلة كلمات وجمع الكثرة كلم قال لك طالما الآية هنا فيها تكثير وأن كلمات الله عز وجل لا تنتهي ها؟ حتى لو أن هذا البحر مد بسبعة أبحر مداد حبر يعني ما نفذت كلمات الله قال كان المقام هنا مقام تكثير لا تقليل فهلا قيل ما نفذ كلم الله بدل ما نفدت كلمات الله طالما كلمات جمع خلة وكلم جمع كثرة فكان المناسب يحط كلم ده الكلام يعني اللي هم أهل العلماء أهل البيان والبديع والنظر في المعاني دي بيجيبوه يعني ويجابوا عليه كسؤال يجاب قال لك إذا كان البحر وسبعة أبحر لا تفي بكلمات الله فما بالك بكلم الله إذا كان جمع قله وسبعه ابحر مش بكفيه امال الكلم يبقى ايه فكلام الله لا منتهى له يبقى انت لما تقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنه عرشه ومداد كلماته دي كما قال صلى الله عليه وسلم الجمله دي وزنت ما قالت هن جويريه بنت الحارث رضي الله عنه منذ قعدت بعد صلاة البكرة صلاة الغداء يعني إلى أن رجع إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طبعا إحنا لسه قدامنا برضو كلام برضو في هذا المجال احتمال ناخد حلقة إن شاء الله القادمة في برضو نفس هذه المعاني وهنختم بإذن الله تعالى الحلقة دي كيف تحافظ على عمرك لان الناس بيقولوا ايه ان الوصول الى القمه سهل لكن الصعب هو الاحتفاظ بالقمه مش احنا بنقول كده سهل انك انت تتفوق وتصل لكن عسير انك انت تفضل الاول تفضل فوق ليه سيزاحمك اخرون فانت ازاي إذا وصلت إلى القمة تفضل على القمة كيف تحافظ على هذا العمر وعلى هذا الجهد الذي بذلته في ثلاثة اربع خمس أسباب إذا سلكناها حافظنا على هذه القمة التي وصلنا إليها بعد توفيق الله عز وجل بالأعمال الصالحات ويعني أعتقد يعني فضلنا يعني بتاع ربع ساعة ولا حاجة نص ساعة طيب ماشي بارك الله فيه. طيب فيه اتصالات طيب ماشي خلاص طيب على ما تيجهز لاتصالات برضو يبقى احنا برضو ممكن ايه ناخد لنا كلمتين نوفر بها ايه الحلقة الجاي اه ناخد برضو ايه حديث للنبي عليه الصلاة والسلام اه روال امام الترمذي برضو في مسألة تكثير الايه مسألة تكثير العمل والاستثمار العمل بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام أيه رمضان وأتبعه ست من شوال فكانما صام الدهر كله في حديث للنبي عليه الصلاة والسلام عن أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر يقول الله عز فأنزل الله عز وجل تصديق هذا في كتابه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها اليوم بعشرة اليوم بعشرة يعني هو يصوم في الشهر ثلاثة أيام في عشرة أدي يبقى كأن الثلاثة أيام يا ايه عن الإيه عن الشهر كله ويبقى ثلاثة أيام في كل شهر يبقى كأنك صمت الإيه السنة كاملة ده بقى هندخله تحت إيه تحت الجزاء ولا تحت الاجزاء. يبقى دخلوا تحت الإيه؟ الإجزاء لأن ده برضو لن يستوي مع من صام الدهر كله مع من الدهر كله الجزاء هذه متعلقة بالثواب هذه متعلقة بالثواب طيب رجل صام ثلاثة أيام من كل شهر صام الدهر كله طبعا العمل له شرائط هو يعني الرجل ممكن يأتي بالعمل في ظاهره ولا يأخذ أجرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يصلي يدخل في الصلاة يعني فيأخذ نصفها ثلثها خمسها سدسها حتى قال عشرها ويقول بعض العلماء إن الرجل ليقف بجانب أخيه في الصف وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض ايه الفرق بين هذا العبد وبين ذاك هما الاثنين توضاءه هما الاثنين استقبلوا القبلة هما الاثنين قرأوا الفاتحة وهم الاثنين قرأوا السورة بعد الفاتحة الى اخره ومع ذلك ما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض ايه الفرق بينهم هذا حقق شرط العمل وهذا أخلى يا بواحد يا بالاثنين أو أخلى بنسبة ما من الواحد أو الاثنين وطبعا شرط العمل الصالح مذكوران في قول الله تبارك وتعالى اللي العمل الصالح فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. قتني له. لا يشرك بعبادة ربه أحد. بالإخلاص تحقيق الإخلاص الإخلاصي لله عز وجل فليعمل عملا صالحا أي موافقا للسنة. فلا بد أن يكون مخلصا في العمل لا يشرك مع الله أحد فيه ولا بد أن يكون متابعا فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أشرك في العمل سقط وإذا أخلص في العمل وابتدع سقط ولا يكون العمل مقبولا حتى يكون خالصا وصوابا كما قال أبو علي الفضيل بن عياض رحمه الله تبارك وتعالى طيب الصلاة جاهزة طيب نعم طيب نعم السلام عليكم وعبط الله وعليكم السلام وعبط الله وبركاته. اتفضل اتفضل ادخل السلام عليك اسمعك اهي اهي اتفضل ايزا حضرك شيخ الله يحفظك الله يكرمك الله يكرمك الله يكرمك والله إني أحبك الله. أحبك الله جزاك الله خير وأقبل يديك ورأسك والله الله يحفظك العفو وأسألك أن تدوى الله سبحانه وتعالى لي بالثبات ثبتني الله وإياك الله يحفظك فضل فيه لو سمعت يا شيخ عندي يعني بعض السئلة كده في احنا بنسمع اليومين دول يعني من بعض يعني في جماعة كده بيقضحوا في العلماء يعني مثال حضرتك والشيخ حسان والشيخ يعقوب والناس ديت مش عارف تكون حضرتك يعني تسمع عن المسألة ديت ولا آه يعني, آه يعني نرجو من حضرتك يعني ايه انك توجه لهم بعض النصائح نعم والسؤال الثاني يا شيخ بالنسبة للإمام في الصلاة بنينا ليه بنسمع ان الامام ده دا يعني يعني دايما بيكون مسؤول عن المأمومين اه فالامام يعني ال... الامام الذي يصلي بالناس نعم بيكون مسؤول عن المأمومين وبيكون احنا هل هل الامام مثلا ملوش فضيله يعني له مثلا يكون لو مثلا ثواب اكتر مثلا او يعني ما سمعناش ان هو له فضيلة يعني امم يعني الناس يعني بيحبوا ان انا بس انا يعني متخوف من مساله الامامه دي نعم. بالنسبة للحديث كنت سمعت من بعض الدعاء يعني حديث سعَلِموا أولادكم حب نبيكم، فيعني ما مدى صحة هذا الحديث؟ وحديث آخر أن آدم لما أنزل إلى الأرض وأراد أن يتوب دعا الله سبحانه وتعالى بحق محمد يعني، فسأل الله الله الله سبحانه وتعالى كيف عليك ذلك؟ فقال إن رأيت يمكن خدرك تكون سمعت يعني مكتوب على ساق العرش أبته، ماشي ماشي طيب ماشي إن شاء الله نعم نعم السلام عليكم ورحمة الله يا سلام عليكم سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ أصحاق الله يحفظك ربنا بارك في علمك إن شاء الله وفيك يا أخي الكريم كان لي تلات أسئلة سأطرحها سريعا الله بس ارفع صوتك الله يكرمك ماشي أمس السؤال الأول أيهما أفضل بين الأذان والإقامة هل الدعاء أم قراءة القرآن دعم. والسؤال الثاني ما أفضل الأعمال التي تصل إلى المتوفي دعم. السؤال الثالث طرح مشروع الأزام عبر المزياع؟ وكرس الله صلى الله عليه وسلم المؤذنون أطول للناس عناقا يوم القيامة فهل تحرم نحرم أهل البلد من هذا الفضل إذا طرح هذا المشروع وماذا علينا أن نفعل دعم. وليه أخي مع سؤال نعم بارك الله طيب. فيه طيب طيب في اسئله اخرى نعم السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا الشيخ أبو انا الله يحفظك كنت عايز ابص على حضرتك سؤال صغير بالنسبه لما يجي يعمل يخ... بيعمل بياخد نية وبيعمل عمل هل يستديم ان هو كل ما يجي يعمل العمل دوت يجدد من نيته ولا تكفي نيه واحده في بعد نعم طيب ماشي نعم اه نعم طيب ماشي طيب احنا نجاوب اعتقد ان الاسئله دي هتستهلك الوقت والله اعلم يعني فيما يبدو طبعا هو يعني الاخ اللي بيتكلم ان فيه بعض الناس بيقدح يعني في اهل العلم فاحنا عزين نقول يا جماعة ليس هناك إنسان معصوم من الخطأ، لكن الميزان الذي عليه علماء السنة هو قياس الحسنات والسيئات، وتقرأ للإمام الذهبي في ترجمة محمد ابن نصر مروزي وترجمة وفي وفي غيره. ومحمد بن جرير الطبري وغيره ممن أخذ عليهم بعض الأشياء يقول الإمام الذهبي لو قمنا بتبديع ابن نصر ابن خزيمة ما سلم لنا أحد لا هذا ولا ذاك طالما إن الإنسان عقيدته صحيحة دين امر واحد منهجه صحيح دين امر اثنين أي خطأ في الفروع مغتفر حتى لو كان الخطأ في العقيدة ينبغي أن يناظر هذا الإنسان لاحتمال اولا أن يكون عنده قضية مغلوط نصححها له لاحتمال أن يكون المعترض هو المخطئ وهذا الرجل عنده علم زائد على هذا المعترض فيستفيده النصيحة تكون في السر لا تكون في العلانية ما أمكان ذلك يعني قبل أن نتكلم على العلن إذا كان هذا النسان مخلصا فعلا فإنه لا يشهر بأخيه لأن هذه الأعراض مصونه صانها الشرع حتى أن الشافعي رحمه الله قال لرجل تعمدني بنصحك في انفرادي ولا تلقي النصيحة في الجماعة فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرض استماع فإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعتطع وكون الإنسان حريص يعني يكون حريصا على إخوانه هو إحنا يعني من كثرة العلماء الموجودين الآن عمال نهدم في هذا ونهدم في هذا ونهدم في هذا إحنا عندنا قحط عندنا قحط بالنسبة للعلماء الربانيين الذين فتح الله عز وجل قلوب الناس لهم معدودون أن أنت تستطيع أن تعد هؤلاء فإحنا الآن كرجل فقير عليه ثياب بالية ما من كل حتة الرجل ده مخير ما بين يا يخلع هدومه ويرميها ويمشي عريان يرقع هدومه فحتى لو افترضنا جدلا إنه يؤخذ على بعض أهل العلم شيء وأنا مش عاجبني هذا الشيء هذا الرجل كم نفع الله عز وجل به من عباده سقى الله به بلاده وعباده فيبقى أنا في الحالة لزيدي ارقع التوب الخلق المتقطع ده لكن ما أخلعش التوب وارميه ويمشي المرع عريان لا سيما إذا كان يمكن التواصل وأنا طبعا يعني القضية دي إحنا طبعا عايشين فيه سنين طويلة ونسمع السبب باذاننا ونرى الذين يسبوننا بأعيننا وما سببناهم وما رددنا عليهم وليس لأننا سكتنا ليس عندهم عورات وليس عندهم ما يؤخذ عليهم لا عندهم ما يؤخذ عليهم لكن إحنا يا إخوانا عندنا عدو متربص عندنا في يعني بنقدم الأخطر فالأخطر أنا لما يكون عندي إنسان يسلط يعني جام غضبه وجهله ومعاول هدمه على السنة مثلا وإذا صح له ذلك أنا وهو أنا واللي مزعلني ده وبيخاصمني إحنا الاثنين حننزل تحت الرجلين لا أنا أقول بالنسبة لأخي هذا الذي أنا أعترف له بالفضل وإن كان بغى علينا أقول ما قال علي بن أبي طالب في الخوارج الذين كفروا لما سئل اكفروا قال من الكفر فروا لكنهم فتنة لكنهم قوم أصابتهم فتنة فعموا وصموا ثم قال إخواننا بغوا علينا فنحن نتعامل مع إخواننا بهذه الصورة آه إخواننا بغوا علينا ونحن نعلم أن هذا من البغي لكننا لم نسلط ألسنتنا يوما من الأيام عليهم ونقول كما قال, الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أن تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون وأقول أيضا كما قال أبو العتاهية إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم ونسأل الله عز وجل أن يهدي إخواننا نعم بيسأل بقى الأخ برضو عن الإمام هل هو مسؤول عن, عن من خلفه يعني واحد سهى في صلاته هل الإمام يحمل تابعة هذا الساهي وهل الإمام له فضل طبعا أنا عايز أذكر الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التدافع إلى الإمامة ليه؟ لان الإمامة فيها استشراف وفيها حظ نفس لا سيما إذا كان الواحد مثلا يعني صوته جميل والناس بتحب الصلاة وراه وكل ما يدخل كل ناس يقوله صلي بينا والكلام ده فممكن يدخل عليه حظ نفسه في المسألة دي فيقوم يمتنع أن يدخل أنا أقول له يمتنع إذا يمتنع إذا كان هناك كف من يصلي أيضا بالناس هو على نفسه أما إذا كان لا يخشى على نفسه وكل إنسان عالم بنفسه فذا موضوع تاني فممكن إذا خشي على نفسه ووجد غيره ممن يعني تنجبر الصلاة بإمامته فالأفضل له أن يتأخر لكن لا يتأخر إذا كان يعلم أنه لا يوجد في كل الحضور كأن يكون ناس أميين مثلا أو ناس جهله لا يحسنون قراءة القرآن وهو الذي يحسن قراءة القرآن فيهم فهذا إذا تأخر وتقدم رجل آخر يلحن لحنا جليا في القراءة فهذا المتأخر آثم هذا المتأخر آثم لكن هل الإمام يحمل بقى مشاكل للمأمومين خلفه لا لا تزر وازره نزر أخرى لكن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصاب اي الإمام فله ولكم وإن أخطأ فعليه ولكم فكلمة عليه هنا مش المقصود ان هو بيحمل تابعة الذي قصر في الصلاة لا لكن المقصود ان لو ان رجلا سهى في الصلاة مثلا طيب هو لما حضر صلاة الجماعة هياخد من 25 درجة لحد اي درجة خمس درجات 6 درجات 7 درجات فكأن صلاة الثواب الذي حصله هذا المأموم بصلاة الجماعة خلف هذا الامام يجبر هذا السهو بخلاف ما لو صلى وحده وسهى يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلاة الجماعة الرجل في الجماعة تعدل صلاة الفذ بخمس وعشرين في حديث الصحابه جميعا وفي حديث ابن عمر وحده تعدل سبع وعشرين فلو صلى وحده حياخد درجة مثلا لو سهى الدرجة دي بتقل بخلاف ما لو صلى جماعة جايز ياخد 15 درجة فلو بسبب السهو قال لل 15 دول قال له 10 يبطل بحاجة فكأن الثواب ثواب الجماعة يجبر سهوى الساهي هو ده المقصود بالحديث وليس معناه أن الإمامة يتحمل خطأ من خلفه وإلا لن سد باب الإمامة وعندنا النص النص القرآني الواضح لا تزر وازرة وزر أخرى نعم أما الأخ بيسأل بقى عن حديثين الحديث الأول هو علم أولادك حب الصحابة هذا لا أعلم له أصلا بهذا اللفظ وحديث توسل آدم برسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا حديث باطل لا يصح إنه أرأى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في العرش فيعني في سأل بحق النبي صلى الله عليه وسلم أن يغفر الله له ذكر أن هذا من الكلمات التي قالها آدم عليه السلام فتلقى آدم ربي كلمات فتاب عليه فيقول أن من الكلمات أنه رأى اسم النبي صلى الله عليه وسلم مكتوبا على ساق العرش وهذا لا يصح من جهة وهو كما قلت لكم هو إسناد باطل بيسأل برضو الأخ سائل يقول أيهما أفضل بين الأذان والإقامة الدعاء أو قراءه القرآن طبعا الدعاء في نص الدعاء فيه نص ولا بأس أن تجمع بين الحسنين إذا كان ما بين الأذان وبالإقامة فترة طويلة عن ساعات بيكون ربع ساعة وأحيانا بعض المساجد قد تؤخر إلى النصف الساعة فلا بأس أن يجمع بين الحسنين بين الدعاء وبين القراءة القرآن بيقول برضو الأعمال التي تصل إلى المتوفى الأعمال التي تصل إلى المتوفى الصدقة والدعاء دعاء الولد دعاء الولد أما قراءة القرآن فلا تصل إلى الميت على الصحيح يعني أن بعض الناس يقرأ الفاتحة الفاتحة على أموات المسلمين أنا أخوانا عايزة أقول حاجة الرسول عليه الصلاة والسلام كم دفن من الموت دفن المئات الموت الصحابة كم دفنوا من الموت دفنوا ألوف الموت فلو تصورنا أن قراءة الفاتحة تصل إلى الميت وينتفع بها الميت لما أغفل النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها أبدا لذا شيء يصل إلى الميت أما والحدث له مقتضى ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع قدرته على فعل هذا المقتضى ففعله بدعة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما تركت عملا يقربكم من الله يقربكم من الجنه يباعدكم من النار الا امرتكم به فنحن علمنا بهذا النص واشباه هذا النص من سنه النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى الله عليه وسلم ما ترك ذره من الخير او ما ترك سبيلا الى خير الا دل الناس عليه فيبقى الرسول صلى الله عليه وسلم دفن مئات الموتى ولم يقل مره الفاتحه ولم يقرأ الفاتحة مرة واحدة والصحابة كلهم تتابع على دفن موتاهم وهم بالألوف المؤلفة ويتواترون على ترك ذلك بالكلية كيف يكون هذا مشروعا طيب القرآن لو أن رجلا أحب أن يستثمر كلام الله جل سناؤه في نفع الميت يعمل إيه يفعل كما فعل أصحاب الغار أصحاب الغار أنت عارفين قصة أصحاب الغار احنا شرحنا هنا في عدة حلقات كل واحد توسل إلى الله عزيزي بصالح عمله يقرأ القرآن كعمل صالح وعدين بعد ما ينتهي من قراءة القرآن كعمل صالح يقول اللهم إن كنت تعلم أنني قرأت هذا القرآن ابتغاء مرضاتك فاغفر لي فلان ابن فلان أك... <تصفيق> عفوا أكرم نزله ووسع مدخله عبد دارا خيرا من داره أهلا خيرا من أهله إلى آخر الدعاء اللي أنت عايز تقوله كأنك جعلت القرآن شفيعا وبين يدي دعائك توسلت بعملك الصالح حتى يقبل زي ما تكون إيه خدت واحد من أهل الدنيا وسط يعني لرجل أو رجل شفيع لرجل آخر أنت تريد قضاء شيء عنده يبقى ممكن انت تنتفع بالقرآن بمثل هذا يقول طبعا بالنسبة لي مسألة الأذان عبر المذياع طبعا هو الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلمي أن كل مسجد يؤذن لحاله لكن مسألة جمع الناس كلها على أذان واحد أنا سألت الشيخ الألباني رحمة الله عليه لأن لما زرته في الرحلة الأولى سنة 1407 في عمان كان هناك نفس الموضوع فسألت شيخنا الألبانية رحمه الله عن مثل هذا فقال هو بدعة عشان كده الصحيح والسنة في هذا أن يؤذن في كل مسجد على حدة طيب السؤال الأخير طبعا هو بيقول يعني لو إن العمل تكرر من الإنسان هل يلزمه في كل مرة أن يجدد النية نقول إذا كان العمل العمل واحدا وإن كان له أفراد متعددة زي صيام رمضان مثلا صيام رمضان هل تكفي نية واحدة في أول الشهر ولا لابد أن تنوي كل ليلة ما احنا عايزين نعرف إيه هي النية النية تثبت بأي شيء يدل عليها يعني لو واحد قال يا جماعة أومون للصحور مهدينيه او قال يا جماعه انا مش هتسحر مهدينيه برضه مما يدل على انه إيه؟ على أنه ذاكر كون يقول هتسحر او مش هتسحر او يكون في ضميره ان هو يعني ينوي ان يصوم رمضان كله ففي هذه الحاله يجزئه يجزئه ان يقول هذا الكلام الذي ذكرته او ان ينوي نيه واحده انما مثلا لو عايز يصلي تحيث المسجد يبقى كل ما يدخل المسجد لا بد أن يكون في نية أن يكون في نية للركعتين يبقى المسألة هي يعني الصورة زي كما ذكرت يعني مثلت بهذا المثال وبذاك المثال يتضح للمستمع ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سعيناه زادا إلى حسن المصير إليه وعثادا إلى يمن القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين